بسم الله ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له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 باب في شروط الخلافة أو الإمام وكنا قبل يا طلبه العلم ذكرنا ثلاثه شروط للإمام وهي شرط الإسلام وشرط الذكورة وشرط العقل الشرط الرابع البلوغ قلت وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل العلم كما نقل عليه الإمام ابن حزم اجماعا الا من خلاف الرافضه ولا يعتد بخلافهم وبعض الخوارج ثم من خلاف محدث للاحناف كما سياتي ذلك ان الصبي لا ولايه له على نفسه مما به مما به ان ولايته تنعدم على غيره وفي ذلك يقول رب العالمين وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم واليتيم واليتيم لم يبلغ ومن بلغ لا يقال له يتيم وقوله حتى اذا بلغ النكاح فجعل حدا لدفع أموالهم إليهم وهو البلوغ بل زاد على ذلك فقال فإن آنستم منهم رشدا بل زاد على ذلك بقول فان آنستم منهم رشدا مع ما نص عليه في أول الآيات على ماذا على امتحانه واختباره بل ودعاه يتيما هذه الايه فيها وجوه رائع جدا اولا اليتيم هو ماذا من مات ابوه وكان دون البلوغ يبقى لم يبلغ قال لا تدفعوا اليما اموالهم حتى البلوغ بل زاد على ذلك فقال فإن أنست منهم رشدا بل إنه طلب اختبارهم وماذا وامتحانهم لدفع أموالهم إليه واضح يا طلبة العلم وأما الآية الثانية قلت وعليه وعليه فإذا عدمت له ولاية يعني على ماله الذي يملك على ماله الذي يملك حقيقه وآل إليه بحق وهو الارث فتنعدم ولايته على الامه من باب اولى لان امتناع الولايه الصغرى يستوجب امتناع الولاية الكبرى وأما الدليل الثاني فقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما <تصفيق> وقد فسرها الامام القرطبي رحمه الله تعالى السفهاء يعني المراه والطفل وهذا التفسير له وجه لدلاله الايه السابقه عليها بما دل على امتناع الولايه بما يدل على امتناع الولايه العامه بامتناع الولايه, بامتناع الولاية الخاصه يعني على المال اما الدليل الثالث فقوله تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. قلت فجعل الله تبارك وتعالى شرطا شرطا لولايتهما على المال. فجعل الله تعالى شرطا لولايتهما على المال وهي ان يبلغا أشدهما بل ان الله تعالى منعهما استخراج الكنز لما جعل عليه جدارا وبعث وبعث سبحانه وتعالى في بنائه وبعث سبحانه وتعالى في بنائه نبيين كريمين هما موسى والخضر عليهم السلام وهو كسابقه وهذا الدليل كسابقه دلالته اما الدليل الرابع وهذا دليل في نكته يعني يقول الله تعالى ان الله اصطفاه عليكم وزاده بستاطن وزاده بستاطن في العلم والجسم اي كان الله تعالى كان الله تعالى يذكر شرط الخلافه في طالوت وما شرط الخلافه فيه ها ان الله زاده بسطه في العلم والجسم اي الكفاءه الجسميه وهذه الكفاءه الجسميه ممتنعه في ماذا في الصغير فضلا فضلا عن امتناع الكفاءة العقلية معها، فهذه أربعة أدلة من الكتاب. تراها وإن تظهر لأول وهل أنه لا دلالة منها على عدم مشروعية ولاية الصبي ولكن من تأملها جيدا ونظر فيها وجد أنها تد وأنها نص. في عدم مشروعية ولاية الصغير بدلالة ماذا اللزوم؟ لأنه إذا منع الولايه الخاصة في المال منع الولايه العامة على المسلمين في أمورهم جميعها واضح أما أدلة السنة فأول دليل معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صحان عليه فيما صح عنه من حديث علي ان الله رفع عن امتي ان الله رفع عن امتي او رفع القلم عن ثلاثه الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ الحديث قلت ولم يجعل للطفل تصرفا ولا مسؤوليه ولا مسؤوليه عن تصرفاته ولا معاقبه ولا مؤاخذه ولا اثم قلت فاذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا للولايه لمن انعدم تصرفه تنعلم ولايته لان الولايه ماذا تصريف الامور الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اني احرج حق الضعيفين ان يحرج حق الضعيفين المراه والطفل المرأة والطفل فلما دعاه ضعيفا لم تقل له ولاية لأن الضعف مانع من الولايه بدليل بدليل أنه صلى الله عليه وسلم منع أبا ذر من الولايه أن قال ان قال ماذا ها انك ضعيف انك ضعيف هذا الدليل الثاني الدليل الثالث ان ابا هريره رضي الله عنه كان يدعو ربه فيقول اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك ان ادرك سنه ستين اللهم اني اعوذ بك ان ادرك سنه ستين قلت وقد مات رحمه الله تعالى على راس الستين وذكر الائمه سببا وأن سنة ستين هي سنة إمرة ماذا الصبيان وفي بعض الأحاديث لا يخلو من مقال وفي بعض الأحاديث لا يخلو من مقال قال الله من يعوذ بك من إمرة الصبيان وهذا نص صريح في منع امره الصبيان وإلا لما تعوذ لما تعوذ منها قلت نكته نكته او فائده فوا عجبا تعوذ ابي هريرة من امره يزيد من امره يزيد يدعوها امره الصبيان مع ان يزيدا مع ان يزيدا ولي الخلافة وسنه كم 33 او 34 سنه قلت فيفهم منه استحباب كون الامام ماذا كبيرا واسن ومسنا ومما يدل على اعتبار السن في ذلك قال يا أم القوم أكبرهم ماذا سنا إذا كلما كان الإمام كبيرا أو مسنا كلما كان ذلك ايه؟ أفضل حدثني عن حاجتك ماذا تريد تريد الأستاذ محمود واضح يا طلبة العلم وهذه فائدة غالية الدليل الرابع وهو دليل الإجماع قال ابن حزم لا كذا ثلاثة أدلة من السنة واربع من الكتاب نقولي بالإجماع قال ابن حزم قول يا محمد صحيح جيد هذا اكتب ومنع النبي صلى الله عليه وسلم شهادة زيد بن أرقم في عبد الله بن أبي بن سلوت سنت يا محمد في عبد الله بن ابي بن سلول قلت والشهادة ضرب من ضروب الولاية كما أفاده محمد الإجماع الإجماع وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم من يجيز امامه امراه ليس منهم من يجيز امامه امراه ولا امامه صبي لم يبلغ ولا امامه صبي لم يبلغ الا الرافضه الا الرافضه اجازوا امامه الصغير حتى الحمل في بطن امه القياس قلت وذلك بقياس الطفل على المرأة فلما قال لا يفلع قوم فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يفلع قوم ولوا أمره ممرأة قلت فهذا يصدق على الصغير ايضا بجامع العله بينهما وهي وصفهما بالضعف هي وصفهما بالضعف كما مر بنا قريبا في الحديث قياس اخر ثاني خلافه والنبوءه وقد قرن الشرع بين الخلافة والنبوة كما قال تعالى إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا يقوي هذا نعم طيب من قلت في ماذا فيكم جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا فقرن بين الخلافه والملك فلما كان شرط فلما كان شرط الملك فلما كان شرط الخلاف شرط النبوه الرجول والبلوغ فلما كان شرط النبوه الرجول والبلوغ كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا كان ذلك شرطا في الخلافه اذا هذا قياس اخر في منع ماذا في منع امراه الصبيان ومن لم يبلغ واضح قلت وخالف متاخر الاحناف وخالف متاخر الأحناف فقالوا بجواز ولاية الطفل المتغلب الطفل المتغلب وده الوجود طفل يغلب على الناس كما لو مكنته من حشية أبيه وفي أطفال مكنتهم ماذا مكنتهم الحشية من الملك والسلطان نعم لا مش الصالح أيوه ابن نور الدين محمود صالح إسماعيل صالح إسماعيل ابن نور الدين محمود إن الذي مكنه الملك هي حشية من أبيه وقدموه على صلاح الدين ساعتها مع أن أباه لم يأخذ له عهدا بالولايه ولكن بعضهم يفعل هذا من أجل ماذا أن يحكم هو من إيه من ورائه فيجعل الطفل صورة وخلافة اسميه كذلك هذا مشهور ايضا في تمكين بعض الاطفال من الملك والخلافه عن طريق الحشيه كما حصل مع من ايضا مع خلفاء او مع ملوك استغفر الله ملوك الفاطميين ملوك الفاطميين ايضا كان فيهم هذا من تمكين الصبيان من الملك واضح، والسدل عليه، والسدل عليه بالواقع والتاريخ وإقرار المسلمين ولاية الطفل المتغلب بحشية أبيه وأجيب عليه اولا بأن الواقع لا يكون دليلا ولا ينشأ به حكم شرعي ثانيا والأحناف في هذا لم يفرقوا بين الولاية الكاملة والولاية الناقصة فولاية الصبي ولاية ناقصة سالسا، وكونه تغلب هذا لا يعني صحة إماراته أو خلافته، وإن ثبت حقه في ماذا في السمع والطاعة، ولكن ليس هذا من باب تصحيح امامته قلت رابعا وكونه متغلبا من جهة لكنه في الحقيقة ليس ماذا ها ليس حاكما ولا خليفة ولا وليا من جهة أخرى إنما شيعته المتغلب الحاكمة خامسا انما هذه الولايه صوريه لا حقيقيه بدليل انه لا امر له ولا ولا نهي واكثرهم انما كان يتمتع بميزات الخلافه من دون ان يمارس سلطانها بل عما الفساد من تغلب بعضهم عما الفساد من تغلب بعضهم وحمي التنافس على كرسي الخلافة لضعف الخليفة عندئذ هناك إشكال آخر عند الأحلاف ما هذا الإشكال؟ قالوا ولما صحت إمامته للصلاة صحت ولايته صحت ولايته على عموم المسلمين لأن إمامة الأمة من إمامة من؟ الصلاة وذلك بدليل ان خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه انما اجزناها انفا واستدللنا عليها بماذا يا طلبه العلم بامامته للصلاه هذا هو الاشكال الثاني عند متاخر الاهله وليتني اسمع جوابا منكم قول يا محمد كف خلاص اجيبك هذا من وجدنا صبيا ذكيا قريبا المعيا متفوقا شو له بالتفوق ماذا العلمي والتفوق العقلي ثم التفوق البدن الرياضي هل معنى هذا انه يصلح طيب لقد تقولك لك يبقى هذا الاجابه هذه الإجابة ضيعت الاجابه الاولى الاجابه الاولى خلاص حذفناها من مظافه الجلسه يبقى انت الان تقول لا يصلح لي لمفارقه امامه الصلاه لامامه الحكم والسلطان ماشي غيره قول يا نصر صحيح هذا لا يصلح لماذا لان هذا قياس والقياس لا مورد له عندما به عند النص احنا عندنا نصوص تمنع نصوص تمنع ولايه من ولايه الصبيان نعم ماشي بس من الأدلة اللي استدلنا هو صلاته طب قل لي جهات المفارقه يا نصر حتى يتم الجواب لا. قولي يا مفر. إجابة إمام مؤقتة، إمام نافصة إمام خاصة، ولا يستدل على مشروعية الإمام العامه بالإمامة الخاصة بدليل إن ثبت في الإمامة الخاصة تولية من لم يجمع شروط الإمامة كمين، كعبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى. كما استخلف أيضا مولى عمر أو عامل عمر على المدينة ابن أبزي على المدينة ان ابن أبزي لم يكن إلا مولا نعم لا نقول هي ولاية قاصرة نعم نعم اذن قال أبي ذر انك ضعيف والطفل ضعيف نعم <تصفيق> نعم في مفارقه <تصفيق> طيب نقول الجواب ولا يصلح ذلك دليلا على مشروعية الإمامة بالوجوه اولا لأنه قياس في مقابل نص والقياس في مقابل نص هو فاسد الاعتبار عند أهل العلم ثانيا لأن إمامة الصلاة ولاية قاصرة فلا يستدل بأعلى مشروعية الإمامة العامة ثالثا ولأن إمامة الصلاة ولاية خاصة فلا يستدل بأعلى مشروعية الإمامة العامة لانه لانه يجوز في الامامه الخاصه تخلف شروطها رابعا وإمامة الصبيان في الصلاه كانت عارضه لم تتكرر كثيرا وإنما كانت لظروف اضطرار فلا يصلح ذلك دليلا عاما لما مضى فيه من أنها عارضة ناقصة وهذا الدليل رقم كم الرابع يبقى جبنا الان بان خامسا وهذا قياس مع الفارق لمفارقه الامامه الاماره من وجوه كثيره امتنع فيها القياس طيب عشان بس نأخذ الشرط الخامس الشرط الخامس من شروط الإمارة والخلافة الحرية الحرية وهذا شرط مجمع عليه لم يختلفوا من أن العبد لا ولاية له لان الشرع قد منع ولايته على نفسه ولم يجعل له تصرفا الا باذن سيده ولم يجعل له تصرفا الا باذن سيده كما صح كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع من باع عبدا له مال من باع عبدا له مال فماله لسيده فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع قلت وهذا نص على العدام تصرفه قلت يعني في الولايات الصغرى كولاية المال بما بما به أن تصرفه ينعدم في الولايات العامة التي هي أعظم من ولاية المال. قلت ثانيا ما مضى من أحكام الشريعة من منع العبد. تكليفات كثيرة وما جاء بشأنه من تخفيفات كمثل كمثل أنه لا جمعة عليه ولا جماعة فإذا انعدمت الجمعة والجماعة في حقه فهذا بدلالة اللزوم منع لولايته إذا لم يعده أو إذا لم يطالبه بجمعة ولا جماعة فهذا من باب أولى يكون دليلاً عن انعدام ولايته قلت وذلك لتعلق الولاية وذلك لتعلق الولاية بأحكام الجمعه والجماعات قلت وقد نقل الامام ابن بطار رحمه الله تعالى اجماعا لاهل العلم اجماعا لاهل العلم على انه لا تجوز للعبد ولايه وأنه لا تشرع له ولايه على المسلمين واضح يا طلبة العلم قلت رابعاً القياس من قياس العبد على الطفل والمراتي وذلك بجامع العلة بينهما وهي علة الضعف وعلة عدم وجوب الجمع والجماعات في حقهم وآخيرا النظر الصحيح لأن الرق ضعف لأن الرق ضعف كما هو معلوم فيمنعه الرق ماذا الولاية لأن شأن الولاية لأن شأن الولاية القوة والسلطان واضح يا طلبة العلم قلت إشكالان الإشكال الأول وهو الإشكال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد هبشي ولو تأمر عليكم عبد هبشي كأن رأسه زبيبة وفي الحديث الآخر مجدع الأطراف وفي الحديث الآخر مجدع الأطراف وفي الحديث الثالث يقودكم بكتاب الله هنا أنا ممكن نطلب أكثر من جواب من يعطينا أكثر من جواب والمكافأة حاضرة إن شاء الله تعالى أقل ما يكون من الجواب هي ثلاثة اجوبه من معه ثلاثة أجوبة ثلاثة نصر لا ما يصد كام يا محمد ثلاثة عمر كام يا محمود ربنا سهل قول يا عمرو هذا من باب ضرب المثال ولا حقيقه له كما قال التمس لها ولو خاتما من حديد ما في شيء اسمه خاتم من حديد لكن هذا من باب ضرب المثال كما في الحديث الضعيف لما قال قرب ولو ايه ولو ذبابا وفي حد يقرب للصنم بتاعه ذبابه ها ديب حتى صنم رجل الذي يقر تقرب لي الذباب في هذا من باب ضرب المثال كما تقول انا ما في جيبي شيء ولا ولا ارش ابيض ما في اليوم شيء اسمه ارش ابيض صحيح تمام فهذا من باب ضرب المثال يعني من باب المبالغه في السمع والطاعه ولو تامر عليكم العبد هذا اثنين هذا من باب التغلب في الحاكم المتغلب انما نتكلم نحن في ماذا؟ الشروط وليس من شرط الحاكم المتغلب أن يجمع عليه شروط أما ليه هو متغلب إنما تغلب لأنه ليس مجمعا لماذا؟ لشروط الخلافة ثلاث ماذا نفس الجواب السابق؟ يا محمد نعم يبقى الحديث في السمع والطاعه مش في التوليه اصلا ولا شروط الولايه صحيح هذا رائع في فرق بين باب التشريع وباب الاثم وباب الاخبار واضح كانه يخبر ولكن ليس من شرطي لما يخبر ان هذا صحيح كما أخبر الله تعالى عن أمور كثيرة ولكن هذا الوجه فيه بعد طب في التاريخ هذا الحبشي الزبيب الذي ملك الأمة لا يعلم في تاريخ الأمة من ملكها حبشيا إلا من ملك مصر والشام والمغرب وهو من كافور الإخشير قول يا محمد نفس الجواب نفس الجواب غيره يا نصر طيب ما هذا ما يقول محمد إخبار قول يا فيصل طيب نقول جوابا الأول وإنما هذا من باب ضرب المثال الذي قد لا يكون له حقيقة في الواقع كما ضرب المثال فقال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ثانياً أن هذا في المتغلب من الصلاطين والملوك وليس من شرط المتغلب والمتغلب لا يجمع شروط الإمارة ولا صحتها فلا يكون حجه من هذا الباب ايضا ثالثا قول استعمل عليكم لا يعني الإمارة الكبرى انما يعني الاماره الصغرى بدليل قوله استعمل وامر يعني لا يتحدث عن من عن الخليفة الأعظم وكما جاء صريحا في بعض الروايات الأئمة من قريش الأئمة من قريش ثم في تمام الرواية فاسمعوا وأطيعوا وإن استعملوا عليكم عابدا حبشيا. فاسمعوا و اطيعوا و استعملوا عليكم عبدا حبشيا رابعا ان قوله عبدا حبشيا باعتبار ما كان وليس باعتبار ما يكون كما قيل لكافور الاخشيد من علم العبد او كذا أو لا تشتري العبد إلا والعصا معه مع أن كافور يومها لم يكن ماذا عبدا فإذا قوله نستعمل عليكم من كان أصله ماذا عبدا فإذا قوله عبدا باعتبار ما كان وليس باعتبار ما هو كائن هذه أربعة وجوه للرد واضح قلت خامسا وهذا في المتغلب وليس من شرط المتغلب أن يجمع الشروط أما الإشكال الثاني فهو استخلاف استخلاف عامل عمر على مكة ابن ابزي فقال له عمر استخلفت عليهم مولى استخلفت عليهم مولى فقال له ان هو عالم بكتاب الله قارئ للفرائض قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض هذا الجواب عريس سهل قلت ولا حجه به لان هذا كان في ولايه دنيا وثانيا ان هذا في ولايه متاخره او ولايه ان هذا في ولايه منقطعه ليست دائمه سالسا وليس في الرواية أنه لم يزى المولى وإنما الاحتمال الأكبر أنه عتيق خامسا وهذا موقوف لا يحتج به على مرفوع طيب يا طلبه العلم انتهينا الان من حصه العقيده